السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد أن انتهينا من الكلام عن المعربات بالحروف أو الحركات أو كل بالحركات أو بالحروف لأن الأصل في الإعراب الحركات الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسره للخف والسكون للجزم بعد أن انتهينا من ذلك نتحدث عن الأفعال وأنواعها وإعرابها قال ابن آج الروم باب الأفعال الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ويضرب واضرب الأفعال ثلاثة تنقسم الأفعال في لغة العرب إلى ثلاثة أقسام الأول الفعل الماضي والثاني الفعل المضارع والثالث الفعل الامر فعل الامر الفعل الماضي ما دل على حدث حدث وانتهى قبل زمن التكلم ما دل على حدث انتهى قبل زمن التكلم كما مثل فقال ضرب كتب صلى خشع عمل صنع إلى آخر والثاني وهو الفعل المضارع الأول اسمه الماضي لأن الحدث فيه مضى وانتهى والثاني سماه النحات المضارع لأنه يضارع الأسماء يضارع يماثل بينه وبين الأسماء مشابهة فهو معرب كما أن الأصل في الأسماء الإعراب لذلك سمي بالفعل المضارع وهو ما دل على حدث يحدث في زمن الحال زمن التكلم أو يحدث بعد زمن التكلم حدث في زمن التكلم يحدث في زمن التكلم مثل يضرب يفهم يكتب يصلي وهذا كله زمنه الآن يصلي الآن يفهم الآن يكتب الآن ينير الآن وهكذا و قد يدل الفعل المضارع على الزمن بعد زمن التكلم وذلك إذا اقترنت به السين أو سوف سوف يضرب سيضرب أو نقول إن يضرب بالشرط إن يضرب هذا زمنه بعد زمن التكلم فالفعل المضارع ما يدل على حصول شيء حدوث شيء على حدث يحدث في زمن التكلم زمن الحال أو بعده بعد زمن الحال زمن الاستقباء الثالث وهو فعل الأمر وهو طلب حصول شيء طلب حصول شيء أو نقول حدث مطلوب فعله فعل الأمر هو حدث مطلوب فعله اكتب افهم اصنع اضرب وهكذا وزمنه بعد زمن التكلم لأنه مطلوب زمنه بعد زمن التكلم لأنه مطلوب فيطلب في زمن التكلم الطلب نفسه في زمن التكلم أما تحقيق الطلب فيكون بعد زمن التكلم إذا من ناحية الزمن تنقسم الأفعال إلى ثلاثة أقساء قسم حدث وانتهى وهو الماضي قسم يحدث الآن وهو المضارع قسم يحدث بعد الآن وهو المضارع والأمر مرة ثانية الأفعال من حيث الزمن على ثلاثة أنواع على ثلاثة أقسام ما كان وانتهى قبل زمن التكلم وهو الماضي ما يكون في زمن التكلم في زمن الحال وهذا هو المضارع ما يكون بعد الحال ما يكون بعد زمن التكلم وهو المضارع والأمر ما يكون بعد زمن التكلم أو ما يكون بعد زمن الحال وهو المضارع والأمر إذا تبين لنا من هذا أن المضارع له زمنان. زمن الحال وزمن الاستقبال زمن التكلم وما بعد زمن التكلم اما الماضي فزمنه زمنه انتهى زمنه الماضي الذي حدث وانتهى والأمر زمنه الذي ياتي زمن الاستقبال المضارع اشترك فيه زمنات زمن الحال وزمن زمن ايه الاستقبال قال الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نح ضرب ويضرب وإضرب وذكر أمثلة على ذلك ولما تحدثنا عن القسم الثاني من أقسام الكلمة هو الفعل تحدثنا عن علامات الأفعال. فالفعل الماضي يسبق بقد والمضارع يسبق بالسين وسوف وكذلك لم ولن هذا من خصائص المضارع أدوات الشرط يأتي بعضها ماضي إن جاء إذا جاء وإن يجئ فادوات الشرط يشترك معها الماضي والمضارع ولكن تخلص زمن الماضي الى الحال الى الاستقبال ان يجي ان جاء ان جاء والامر كما قلت ما دل على حدث مطلوب ان يحدث بعد زمن التكلم وعلامته قبول يا المخاطبة وكذلك قبول نون التوكيد يا المخاطبة مثل اكتبي ونون التوكيد مثل اكتبن اكتبن قال ابن الروم فالماضي مفتوح الآخر أبدا بعدما ذكر أنواع الفعل الثلاث الماضي والمضارع والأمر بدأ يتحدث عن إعراب كل واحد قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله أحد أو إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك انيت لا إحدى إحدى الزوائد ولو قصد زائده يبقى إحدى الزوائد لو قصد زائد فيقول أحد قال وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازب تحدث هنا ابن اجروم عن إعراب الأفعال فالماضي مفتوح الآخر ابدا أي مبني على الفتح دائما دائما مبني على الفتح والأمر مجزوم ابدا أن يبنى على ما يجزم به مضارعه والمضارع مضموم الآخر أي مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جاز تفصيل هذا الكلام أولا الفعل الماضي الماضي مثل إيه ها ضرب فهم جاز مر عبر كتب خط دخل خرج وهكذا نعم جملة على هذا فهم الطالب الدرس فهم حدث الفهم حدث وانتهى لما لما نقول يفهم الطالب الدرس يفهم الآن سيفهم الطالب الدرس سيقع الفهم بعد زمن التكلم لما أقول افهم الدرس افهم أطلب منك أن تفهم حدث مطلوب فعله وهو الفهم طيب أما الماضي فمفتوح الآخر أبدا يعني دائما نجد اخره فتحه المعنى انه مبني على الفتح مبني على الفتح وهذا الفتح اما ظاهر وإما مقدر لما نقول كتب فهم ظرف كرم كل هذا فعل ماض آخره حرف ظهرت عليه الفتح ظاروفا كاروما حاسونا غاضيبا فاريحا عاطيشا غاميئا وأكل ونام وصنع ونزل ونصر آخر حرف من هذه الأفعال مفتوح والفتحه عليه ظاهره فهذا مبني على الفتح الظاهر طيب لو قلنا سعى ومشى ورمى ونهى ونا وقلى نعى عدى شرى اخره ألف سواء كتبت في الرسم الإملاء ألفا أو ياء تكتب ألفا لمراعاة الأصل الواو وتكتب ياء لمراعاة أن أصلها الياء يعني مشى يمشي مشيا فأصل الألف هنا ياء فلذلك تكتب في الفعل بالياء إنما عدا يعد عدوا أصل الألف واو فلذلك عند الرسم ترسم ألفا إشارة إلى أن أصلها واو نعم ثاني إيه هذا أقول أه. هي تنطق ألفا تنطق ألفا ولكن ساعة أنت تكتب سين وعين وياء ودنا تكتب دال ونون وألف، مع إن هذه في النطق مثل تلك في النطق. دنا اخرها ألف، ساعة اخرها ألف. لما كتبت بالياء في ساعة وبالألف في دنا، قلت لمراعاه أصل هذه الألف، لمراعاه أصل هذه الألف، فأصلها في دنا واو بدليل المضارع يبنو. والمصدر دنو ولما تاتي بتاء الفاعل تقول دنوت والولدان دنوا والنساء دنون إذا اصل الالف واو فرسمت في الماضي بالالف لمراعاه الأصل الواوي طيب مشى المضارع يمشي والمصدر مشيا فاصل الالف هنا ايه ياء فرسمت في الماضي ياء لمراعاه اصلها الياء هذا ما قلته واضح طيب الافعال سعى ودع ومشى ورمى الى اخره اخرها الف والالف حرف ساكن ولا يقبل حركة يتعذر نطق حركة على الألف لا تستطيع أن تنطق على الألف فتحة ولا كسرة ولا ضم هذا متعذر طب إذن هذا الفعل هو ابن أجرم قال أما الماضي فمبني أو فمفتوح آخر أبدا أين الفتح هنا نقول فتح مقدم سعى فعل ماض مبني على الفتح المقدر إنما سعيد سعيد فعل ماض مبني على الفتح الظاهر سعل سعل سعال سعل, سعل فعل, فعل ماض مبني على الفتح الظاهر إنما سعى الأخير ألف مبني على الفتح المقدر هذا واضح. إذن معنا الآن فتح ظاهر وفتح مقدر فتح مقدر للتعذر إذا كان آخر الفعل ألفا فتح مقدر للتعذر إذا كان آخر الفعل ألفا نكمل أم نعيد منع من ظهور الفتح التعاضد في ك في الفعل سعة ورمى طيب وقد يقدر الفتح للمناسبة قد يقدر الفتح للمناسبة يعني لا يظهر من أجل المناسبة وذلك إذا اتصلت واو الجماعة بالفعل إذا اتصلت واو الجماعة بالفعل وجدت ما قبل واو الجماعة مضموما لمناسبة الواو فحينئذ يقولون هو هذا الفعل الماضي المسند لواو الجماعة يقولون مبني على الفتح المقدر للمناسبة يعني الفعل ساعدو ساعدو الأصل فيه ساعدة مبني على الفتح اسند إلى واو الجماعه الواو تستلزم ضم ما قبلها إذا يناسبها أن تكون الدال مضمومة ولكن الفعل أصلا مبني على الفتح فيقولون فعل ماض الفعل سعدوا فعل, فعل ماض مبني على على الفتح المقدر للمناسبه فتح المقدر لمناسبه واو الجماعه سنتحدث عن هذا بعد بعدما ننتهي سعوا الفتحه التي على العين إشارة الى الالف المحذوف هذا في الفعل الصحيح انما في الافعال المعتلة تحذف يحذف حرف العله ويبقى ما قبله بحركته دليلا على المحذوف أخذلك يعني ساعه اشاره الى الالف المحذوفة. طيب قول هنا مبني على ايه مبني على الفتح والفتح على الالف المحذوف فتح مقدر على الألف التي حذفت لالتقاء الساكنين لان أصل الفعل سعى أسنده لو لواو الجماعة ستقول لي سعاو ها سعاو فالتقت الألف ألف الفعل مع واو الجماعة وكلاهما ساكن فماذا نصنع نحذف الألف ويبقى الفعل مبنيا على الفتح المقدر على الألف المحذوف على الألف المحذوف نعم هناك أقلم نتحدث ونكتب بعد الله. نعود فنقول الماضي مفتوح الآخر أبدا وهذا الفتح إما ظاهر وإما مقدر يظهر إذا كان الفعل صحيح الآخر كما قلت سعد عاملا صنعا فهما إلى آخره يقدر متى يقدر للتعذر إذا كان آخر الفعل ألفا سعى ورمى ودنى ودعى ويقدر للمناسبة إذا اسند الفعل إلى واو الجماع سعدوا ويقدر كما يقولون لدفع كراهه توالي اربعه متحركات وذلك اذا اسند الفعل الى تاء الفاعل او ن الفاعلين او نون النصب تاء الفاعل تقول كتبت تقول عن نفسك كتبت وإذا خاطبت واحدا قلت له كتبت وإذا خاطبت واحدة كتبت أصل الفعل كتب ك ت ب ثم تأتي بعد ذلك التاء تاء الفاعل وهي متحركة بالضم للمتكلم كتبت وبالفتح للمخاطب كتبت وبالكسر للمخاطبه كتبت كلام واضح ها شايف الناس نزل على الاعمده واللي حط ايده تحت دقنه كانني اتكلم في شيء بعيد يعني ها كلام واضح ماشي الفعل كتب كمفتوحة مفتوحه وتاء مفتوحة وباء مفتوح ثم يأتي بعد ذلك تاء الفاعل وهي متحرك بالضم أو بالفتح أو بالكسر فحين تجتمع في الفعل أربع حركات صح كلام كاتب ثم التاء المتحرك طب حين إذن ستقول كاتبت لو تتكلم عن نفسي كاتبت كاتبات ثقيله ثقيله فعلى كلام هؤلاء النحاه العرب جعلوا الفتح مقدره وجعلوا مكانه سكونا فنقول كتبت والأصل كاتبت طب اعراب كتبت فعل ما مبني على الفتح المقدر طب ليه لدفع كراهه توالي اربعه متحركات اسهل من هذا نقول حتى لا تتوالى أربعة حروف متحركه فيكون الامر ثقيله فدفعنا ذلك بتقدير الفتح حتى لو جئنا بفعل مكسور العين فارحا لو أسنته ستقول فارحة فارحة وفريحة وفريحتي فقيل فنسكن الحاء فرحت فرحت فرحتي فرحت مبني على الفتح المقدر لدفع كراهه توالي اربعه متحركات هذا الكلام واضح بعد هذا نقول مثل التاء ن لما واحد يعظم نفسه فياتي بالنا كتبنا يصي كتبنا والنساء كتبنا كتبنا فالامر ثقيل فنقدر الفتح فنقول النساء كتبنا ونحن كتبنا نحن كتبنا وأصل الباء قبل دخول النا كانت مفتوحة كتابنا كتبانا ثقيلة فحينئذ نقول فعل ماض مبني على الفتح المقدر لدفع توالي أربعة متحركة حتى لا تجتمع أربعة حروف متحركة متتالية وهذا ثقيل في لغة العرب فيتخلصون من ذلك بتقدير الفتح وإحلال السكون مكان الفتح والسكون حرك سلبي لا فتح ولا كسر ولا ضم فجاء السكون لأنه أخف ولم ياتوا بكسره ولا ضمه ان لو اتوا بكسره او ضمه ما هي حركه والحركه ثقيله فما خرجنا من الامر فاتوا بالسكون لاجل ذلك اذا على كلام ابن اجل الروم الفعل الماضي مبني دائما وبناؤه على الفتح والفتح يظهر كما في الأفعال كتب وفهم ودخل أو يقدر وسبب التقدير ثلاثة أشياء يقدر الفتح على الفعل على آخر الفعل الماضي إذا كان آخره ألف أو إذا أسند إلى واو الجماع أو إذا أسند إلى تاء الفاعل ون الفاعلين ونون النسوه يقدر يقدر الفتح حينئذ مع الالف حرف العله يقدر للتعذر وعند اسناد الواو الجماعه يقدر للمناسبه وعند اسناد التاء الفاعل الفاعلين ونون النسوه يقدر الفتح لدفع كراهه أربعة حروف متواليه هناك اسئله لا لا لا يوجد ثقل رضي مبنى على الفتح الظاهر ساروا مبنى على الفتح الظاهر نعم نون النسوه تستلزم تسكين ما قبلها على قول ابن اجر وقول فريق من النحاه سبب مجيء السكون مكان الفتح حتى لا تجتمع أربعة حروف متحرك. على كلام ابن أجرة في الأفعال وفي الأسماء. ما أنت تقف عليها. الكاتبة. هذا في وزن واحد. وكلماته معدودة. وزن جمع من جموع التكسير وزن واحد وكلماته معدودة أما الأفعال فأمر واسع يعني كل الأفعال يسند لثاء الفاعل فاعلين ونالنسف كيف تفعل ذلك سيكون الأمر ثقيلا نما كتبه وقتله وسفره حمله يعني كلمات معدودة ثم آخرها تاء مربوطة وحين الوقف عليه تقف بالسقود نعم ده هذا دفاع عن قول ابن أجروم وإلا فإن القول المعمول به وهو المشهور بين النحاة إن الفعل الماضي له ثلاث حالات وأنتم تعلمون ذلك يبنى على الفتح ويبنى على الضم ويبنى على السكون وهذا قول البصريين وقول جمهور النحاء وهو الذي يدرس الآن يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماع قالوا ولا نقول فتح مقدر لأجل المناسبة كلام ثقيل ويبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل أو الفاعلين أو نون النسو ولا نقول مبني على الفتح المقدر لدفع كراهة أربعة متحركات. إيه كلام ثقيل. يعني هو كل كل له هدفه. الكوفيون عندما كانوا يكثرون القواعد كانوا يريدون تسهيل الأمر. بالك. يقول لك الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا خلاص أما البصريون فأرادوا تسهيل الأمر من جهة أخرى وانت تسهل الأمر في الإجماد وعند التفصيل سيكون الأمر ثقيلة البصريون نظروا للشرح ولم ينظروا إلى الإجماد فيعدد لك القاعدة الفعل الماضي مبني على الفتح ويبنى على السكون ويبنى على الضم مثاله قالوا مبني على الضم للتصالب والجمع هذا أسهل من أن تقول مبني على الفتح المقدر لمناسبه واو الجمع ومبني على السكون للتصالب تاء الفاعل هذا أسهل من أن تقول مبني على الفتح المقدر لكلام اللي احنا قلنا دافع كراتة. فأقول إنه حاق لهم قولا في هذه المسألة منهم من يقول مبني على الفتح دائما يعني تسهيل للقاعدة يختصر لك القواعد مبني على الفتح والفتح قد يظهر وقد يقدر انتهينا من هذه المسألة طيب عند التفصيل سنجد صعوبة مبني على الفتح المقدر للمناسبة ولا المقدر لثقل الامر في توالي أربعة متحركات ولا للثقل أو التعذر فدعك من ذلك إنما نحن مع المتن نشرحه ثم نعلق فنقول الأسهل والأحسن وهو المعمول به الآن أن نقول الفعل الماضي له ثلاث حالات يبنى على الفتح ويبنى على الضم ويبنى على السكون يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماع يبنى على الضم إذا اتصلت به واو ابن إبن الجرم المبني على فتح المقدر لمناسبة هو الجماعه يبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل أو الفاعلين أو نون النسوة تقول كتبت وكتبنا والنساء كتبنا كتبنا بالنون ابن أجروم قال مبني على الفتح المقدر لدفع توالي أربعة متحركات الحاله الثالثه يبنى على الفتح عند جمهور النحاه اذا لم يتصل به شيء قال كتب سعى او اذا اتصلت به تاء التانيث كتبت قالت عملت او اذا اتصلت به الف الاثنين كتب عمل فانطلقا مره ثانيه نقول إعراب الفعل الماضي المعمول به الآن هذا الإعراب المعمول به الآن أن له ثلاثة حالات يبنى على الضم وذلك إذا اتصلت به وأو الجماعه يبنى على السكون وذلك إذا اتصلت به تاء الفعل أو الفاعلين أو نون النسق يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء او اتصلت به تاء التانيث او اتصلت به الف لاثنين هذا عن اعراب الفعل الماضي نعم ها يبنى على الفتح المقدم وقالوا ايه اذا لم يتصل به شيء فهو مبني على الفتح هذا الفتح يظهر في كتبة ويقدر في سعه ولكن هو مبني على الفتح نعم هذا مضارع يعطو يو اخره ياء هذا فعل مضارع فعل مضارع منصوب بعد حتى وعلامه نصب حذف النون المضارع سياتي الكلام عنه نعم يبنى على الفتح اذا لم يتصل به شيء او اتصلت به الف التاني تاء التانيث او الف الاثنين نعم الايه يبنى على السكون اذا اتصل به تاء الفاعل او نال فاعلين او نون النسوه امثله على هذا كتبت كتبنا والنساء كتبنا مبني على الفتح لما نقول كتب والولداني كتب بألف الاثنين اسند هنا إلى ألف الاثنين والفعل مبني على الفتح وكذلك إذا اتصلت به تاء التأنيث تقول كاتبت كاتبت الباء مفتوحة فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث واضح الكلام هذا عن إعراض الفعل الماضي حد عنده سؤال ها طيب نريد من القران شواهد على هذا ونعرب على كلام ابن اجروم وعلى كلام غيره في قوله تعالى فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا أين الأفعال الماضية في هذه الآية؟ طلق لقي قتل أقتلت جئت قتلت أقتلت نفسا مش قتله قتل قتلت أقتلت نفسا بغير نفس هذا فعل ما هو. قتلت أقتلته، فهذه أفعال خمسة. فانطلق مبني على الفتح، والفتح الظاهر على القولين. حتى إذا لقي مبني على الفتح الظاهر على القولين، فقاتله قاتله مبني على الفتح الظاهر على القولين. قال اقتلت على قول ابن أجرم مبني على الفتح المقدر لدفع توالي اربعه متحركات إن اصل الفعل قتل والتأ مفتوح يبقى الاصل ايه اقتلت اقتلت ثقيل فسكن اللام لدفع الكراهه اقتلت وعلى قول الجمهور ما بنى على السكون للتصال بتاء الفاع وتاء هنا المخاطب أقتلت لقد جئت نفس الكلام هي أصلها جاء جاءت جاءت فأربعة متحركات ومما يرد عليهم الثاني ساكن الثاني ساكن نطقا وإنما الأصل جاء الأصل اجيئته هندخل من فدفع فقال جئت بالسكون شيئا نكرا الامر والمضارع ياتي في الدرس القادم باذن الله سبحانه وتعالى قولوا قولي هذا استغفر الله